Fifty Languages Setanta-tres Thalathatun wasaboun alguna cosa El samah bi'amali şey El samah bi'amal şey Que pots conduir un cotxe? هل سرط يسمح لك أن تقود سيارة؟, أن تخود سيارة؟ كي أبوز باور القول؟ هل سرط يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل سرط يسمح لك أن تشرب الخمر؟ كي أبوز نسول الأسترانجي؟ هل سرط يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ بودي يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز. بوديم هل يسمح لنا ان هنا؟ هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ As pot هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ As pot هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ As pot هل يجوز السداد بالشيك؟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 كابوك لي مجرد سؤال اتسمح لي مجرد سؤال كابوك ديي مجرد, مجرد ان اقول شيئا اتسمح مجرد ان أقول شيئا ايل نو لا يسمح له ان ينام لا يسمح له أن ينام في المنتزه ال no لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في السياره لا يسمح له ان ينام في محطه القطار la yusmeh l'ahu an yanaama fi mahatta al qitar. Podem seure? A tasmah an najlis? A tasmah Podem rebre la carta? A tasmah bi qaimati al ta'am? A tasmah bi qaimata al ta'am? Podem pagar separadament? هل يجوز ان منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟